23 استمع إلى الكلمات ثم أكمل الحروف الناقصة من القائمة الآتية كما في المثال صعب أسود مصر شقة ضابط رياضيات ستة شركة